تثقل موازينكم عند لقاء ربكم فلا تحقرن من الأعمال شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فالابتسامات إن كانت لله فقلت في الميزان يوم الندامة والحسرات